بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وعدوا میو کدو نیو نور يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أفضل تم و مل سی فَكُم يَكُونُ لَكُمْ عِذَا أَوْ يَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أيديهم وألسنتهم بالسوء وردوا لو يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم وَانْتُنْ حَسَنَةٌ فِي إِذَا رَأَيَ مَنَذِي نَمَعُوا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, إذ قالوا لقومهم می نیل کے سون پسون پہ و تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ بل ٹو مینوبی اور دل کنگل اسٹ پیور پیور پوک رَبَّنَا عَلَيْكَ ر رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُبْعٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان